اذانتم في قياصه الحج المسجد الحرام كما من امن بالله واليوم الاخر وجاد في سبيل الله ااذانتم في قياصه الحج المسجد الحرام كما من امن بالله. جِنًّا لا يَسْتَوُونَ عِندَ الله لا يَسْتَوُونَ عِندَ الله والله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ